باركاً فأنبتنا, فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الكروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط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 وسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقي عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلف من لديه عقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحييد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاء. كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك.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 yang lihat kebaikan, murtad muri, yang dijadikan Allah kepada orang lain, maka al-qiyah, maka al-qiyah dalam azab أقضيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد Allah لا تختصر لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبد يوم نقول لجهن يوم نقول لجهنم هل تلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة وأزلفت الجنة للمتقين غير ضعيف هذا ما توعدون.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 يشاؤون فيها لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أشد منهم بطشًا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 يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير 키一下 터 interpret pada bunlar saya jatihannya menciptur kita tahu apa yang ada yang dilim podob dan menjadi ac فكر بالقرآن من يخاف وعين